وعندما يتم الإمساك بهم سيقول المهربون أو يفعلون أي شيء لتجنب القانون ابتداء من الإنكار لأن هذا مستحيل لم أفعلها إلى التحدي الصريح يزعجني أنك تهدر وقتي دعني أذهب إن كنت لن توجه التهمة إلي لكن كلما زاد عنادهم تورطوا أكثر أيها السادة لا أعلم ما الذي جرى لكنني في ورطة بشكل يومي على مدار السنة الرحلات الجوية لا تتوقف أبداً ولا حتى عمل موظفي أمن المطار أحضر الأصفاد ضع يديك خلف رأسك يا سيد أنا أريد الصراخة وحسب مطار خرخة شافز الدولي ليما البيرو أكثر من 190 ألف رحلة تقلع وتهبط في هذا المطار كل سنة تنقل حوالي 22 مليون مسافر لدى الضباط الأربعين المسؤولين عن مكافحة الممنوعات مهمة وحيدة لون فيروزي أنت تنقل الممنوعات إيقاف محاولات تجارة بالممنوعات كل سنة توقف الشرطة حوالي 100 إلى 200 شخص يحملون الممنوعات وبعضهم لا يتم الإمساك بهم بسهولة جاء التوجه إلى القاعة الرئيسية يرصد ضباط الشرطة عند شباك التذاكر مسافرتين مثيرتين للريبة في طريقهما إلى المكسيك تدعيان أنهما مسافرتان إلى هناك في إجازة بعد وصول الفتتين إلى المطار وبينما كانت إحدهما تتوجه إلى شباك التذاكر صادفت إحدى كلابنا المدربة وتتصرف بطريقة غريبة وكأنها تحاول تجنب الكلب يحاول رجال الشرطة المسافرتين إلى غرفة التفتيش إنه مجرد إجراء روتيني حيث سيقومون هنا بتفتيش محتويات حقائبهما هل أنتما صديقتان؟ أجل نحن شركتان شركتان في ماذا؟ نعمل سويا في بيع الملابس سأطرح عليك أسئلة هل تحوي حقيبتك هذه أشياء غير قانونية؟ لا لا شيء مريب في الأمتعاء ومع ذلك لا تبدو رواية الفتتين مقنعة فقد واجهتها صعوبة في تفسير دفع تكاليف رحلتهما هذه من قبل صديق في المكسيك ألا تعرفينه؟ لا لهذا دعانا لنقابله تعنينا دعاكما لرؤية المكسيك؟ لا قدم الرحلة كهدية؟ أجل ذهبتان لمقابلته فعلنا هذه الأشياء عن طريق الإنترنت وتعرفنا عليه بهذه الطريقة السبب في تقديمه رحلة لك من أجل رؤية المكسيك؟ لم يقدم هذه الرحلة لي. أنت لم تشتري التذكرة؟ اشتريتها ولم يقدمها لي كهدية لا؟ هل اشتريت تذكرتك؟ بالطبع من أين اشتريتيها هو أرسل التذاكر لنا هو اشتر التذاكر لكنه لا يقدمها لي كهدية حسنا بدأنا في طرح الأسئلة أثناء تفتيشنا للأمتعة وكانتا مراوغتين وقدمتا أجوبة مشكوكا بها ولم تكونا واضحتين وكان هناك شيء ما مريب ولهذا انتقلنا إلى الإجراء الثاني ألا وهو مسح الجسم ادخلي من هنا من فضلك من هنا حسناً هكذا بدأ استخدام هذا الفحص في المطارات الدولية منذ عام 2010 ويعطي المسح الجسمي صورة شوعية للجسم في أقل من سبع ثوان يعد خط دفاع أساسياً في الكشف عن الممنوعات التي تم تعطيها أو التي تم إلساقها على جسم حاملها تعد هاتان الطريقتان من أكثر أساليب التهريب التي تكشفها شرطة مطار خورخي شافيز وفي حالة هاتين المسافرتين تظهر صور الأشعة أجساما مشبوهة داخل معدتيهما يمكنك الخروج حسنا يبدو أن هناك شيئا غريبا أجرينا فحصا بالأشعة وأظهرت الصور أجساما غريبة على الرغم من إنكارهما للأمر إن كنت تقولين الحقيقة لا ذلك بذلك ولكن إن لم تفعلي أنا أقول الحقيقة صدقني رأينا أنهما كانتا قلقتين جدا لكنهما لم تعترفا بالأمر كنا شبه متأكدين أنهما كانتا تحملان ممنوعات لأن الصور كانت واضحة جدا هل أنت وثقة من أنك لا تحملين شيئا في معدتك؟ لأن من شأن هذا أن يكون خطيرا كان هناك رجل برازيلي أنكر حمله لأي شيء ولكن حين صعدنا إلى المكتب تمزقت إحدى الكابسولات وتوفي توفي. مات جراء تمزقها في معدته حياتكما في خطر أنتم جازفان. حياتكما في خطر مطار إلدورادو الدولي بوغوتا كولومبيا ثالث أكثر المطارات ازدحاما في أمريكا اللاتينية على مدار الأربع والعشرين ساعة تقوم فرق الأمن بتفتيش نحو أربعمائة رحلة جوية ويبلغ متوسط عدد الحقائب فيها مائة وعشرين ألف حقيبة رحلة إلى المكسيك تستعد للمغادرة ووحدة مكافحة الممنوعات في حالة تأخب تم وضع علامة على أحد الحقائب المائتين التي تم فحصها قبل أن تصل الطائرة بدأت هذه الحالة المحددة عندما تم وضع علامة على الحقيبة عبر الأشاعة السينية وجدنا بعض العناصر غريبة الكثافة والحجم إنها مسجلة بهذا الاسم إنها حالة خاصة ومضحكة إلى حد ما لماذا؟ حسناً عند نقله إلى منطقة التفتيش هذا الشخص لديه كمية إضافية من المشروبات التي يتم شراؤها داخل المطار وقبل دخوله إلى منطقة التفتيش يحتسي مشروباً سيد هل أتيت معي من فضلك؟ هل توجد مشكلة؟ مساء الخير ادعى على الفور أن الحقيبة لا تخصه أي واحدة حقيبتك؟ هذه هي تلك؟ وهذه الحقيبة؟ هذه حقيبتي سيدي؟ هذه أمتعتي حسناً سجلت هذه الحقيبة باسمك هذه حقيبتي اسمك هو نعم حسناً تحمل هذه الحقيبة اسمك يا سيد سجلت باسمي؟ نعم إذا أردت فتعال وتأكد بنفسك لن أتأكد من شيء هذا عمله لا تعال وشاهد مع احترامي هذا عمله لا هذه حقيبتك لأنه تم تسجيلها باسمك لا أحتاج أن أخترع شيئا ولا أنا لهذا السبب أدعوك لتلقي نظرة هذا اسمي جاي اي مع كامل احترامي لكن سيد. لا أعلم ألقي نظرة لا أعلم لكنها ليست ملكي حسناً سنقوم بذلك لأننا وضعنا علامة على حقيبتك قم بعملك حسناً جاهز؟ قف هناك سلوك المسافر لا يسهل الإجراءات لكن الضباط يواصلون التفتيش يراجعون محتويات الحقيبة التي يدعي أنها ليست له سوف نقوم الآن بتفتيش محتويات حقيبتك ليست حقيبتي محتوى مستطيل الشكل في أثناء التفتيش وجدنا بعض العناصر المستطيلة التي ندعوها بانيلا أو قطع السكر لكنه ادعى أنها ليست له وهدفه تجنب مسؤولية الجريمة 19, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16 سنجري اختبارا لمعرفة ماذا لديك هنا هل هي ممنوعات أو أي نوع من العقاقير هي مع كامل احترامي لدي الحق بتوكيل محاما سأجيب عما كنت أحمله معي موافقون؟ هذه القطعة الورقية وردية اللون إذا تحولت إلى اللون الأزرق عند ملامسة المادة فهذا يعني أنها ممنوعات حسناً ما هو هذا اللون؟ أنا أرى لونا أزرق أزرق؟ يعني أنها ممنوعات أيها السادة لا أعلم ما الذي جرى لكنني في ورطة نعم بالطبع مطار خورخي شافيز، ليما، البيرو. تظهر صور الفحص بالأشعة وجود أجسام غريبة في جسمي مسافرتين متجهتين إلى المكسيك. لكنهما تنفيان قيامهما بأي خطأ. يجب قانون البيرو في ظل هذه الظروف إخضاع المرأتين إلى إشراف طبي. ولهذا السبب تنقلان إلى مستشفى قريب هذا غير منطقي لديك ابن وليس لديك زوج ومع هذا أنت ذاهبة لقضاء عطلة وتنفقين مالا من شأنه أن يخدم يزعجني أنك تهدر وقتي دعني أذهب إن كنت لن توجه التهمة إلي أجل تحدثنا بهذا الخصوص لا يوجد مشكلة في هذا أنا أقول بمنتهى الوضوح إنه ليس بحوزتي شيء حسن أريد أن أسافر ما هي المشكلة في ذلك أنا أكسب نقودي بنفسي لأنني أعمل لا أفهم المشكلة هناك شيء فريد في سلوك الشخص الذي يكذب إنها ألية دفاعية لإخفاء الأشياء لقد كانت تبالغان في تصرفاتهما وحدتي الطباع وعليك أن تعرف كيف تلاحظ وتلتقط تلك التصرفات كانت هذه المرأة متوترة للغاية <تصفيق> <تصفيق> ابقي هناك على المسافرتين أن تخضعا لفحص جديد بالأشعة لأن قانون البيرو ينص أنه بغض النظر عن نتيجة الفحص في المطار يجب على طبيب أن يؤكد وجود أجسام غريبة من أجل متابعة الإجراءات أخذ الطبيب صوراً جديدة كانت هذه المرة تصويراً مقطعياً وأعطت صورة أكثر دقة يبدو أن هناك شيئاً لا ليست كبسولات إنها طعام هذه هي الطريقة التي تتناولين فيها طعامك؟ الطعام موجود في كبسولات؟ لا. أم أنك تفصلين طعامك وتضعينه داخل كبسولات؟ لا. من يعلم لربما هذه هي الطريقة التي تتناولين بها طعامك؟ تعالي واجلسي هنا. أثبتت صورة الأشعة المقطعية شكوك ضباط الشرطة، وتبدو المرأتان المشتبه فيهما أكثر عناداً، حيث لا تفقدان رغبة في الكذب، ومع تحضير المرأة الثانية من أجل صورة الأشعة يحدث ما هو غير متوقع. لا أستطيع إجراء صورة، أنا حامل أنت حامل؟ أجل ولماذا لم تقولي هذا من قبل؟ لم تسأليني كم ضاع على حملك؟ ثلاثة أشهر انتظري هنا قليلا إنها حامل عليك إذا التحدث مع طبيب الطوارئ بدأت المسافرة في تقديم أعذار أخرى من أجل إلغاء إجراء صورة الشعاعية قالت إنها حامل ولهذا السبب لا يمكنها أخذ صورة شععية يجري طاقم المستشفى بسرعة بعض التحاليل وأثبتت النتائج أكبر مخاوف ضباط الشرطة كانت حاملا منذ حوالي ثلاثة أشهر وكان وضعها خطيرا بسبب تلك الأجسام الغريبة كنا قلقين أكثر عليها لأنها إن كانت حاملا فمن شأن القلق والتوتر أن يمزق هذه الكبسولات. مطار إلدورادو الدولي بوغوتا كولومبيا قامت وحدة مكافحة الممنوعات بوضع علامة على أمتيعة رجل مسافر إلى المكسيك خلال عملية التفتيش كشف الضباط 16 قالباً من الممنوعات يتم الآن إلقاء القبض عليك من قبل السلطات الكولومبية في هذه القضية الشرطة الوطنية الكولومبية ستفحص الحقائب الأخرى الآن قم بتمرير تلك الحقيبة إلى هنا لقد اشتريتها هنا إنها مفتوحة وإن يكن شربت قليلا منها اشتريتها لكي أشربها وليس للاحتفاظ بها مع كامل احترامي أيها السادة أنا اعتذر عن طريقة إجابتي عند شرائك للطعام فيكون بغرض أكله والشراب لكي تشربه لا مشكلة أنا لست مهتما الموقف ليس جديدا على الضباط يقوم عدد من المسافرين الذين يحاولون نقل المخدرات بذلك تحت تأثير الشراب أو الممنوعات إذن ترون أنني أقوم بكل شيء بشكل قانوني هواتف ونقود وأي شيء آخر تحمله قم بعدها من فضلك وهذه ساعتي وعلك. الآن سوف نقوم بعد النقود التي بحوزتك جيد هذا مبلغ 200 دولار بأوراق من فئة العشرين دولار نحن نتبع الإجراء متخصصون في هذا الأمر لست بحاجة إلى أن تخبرنا كيف نقوم بذلك حسناً مع كامل احترامي أنا متأسف برغم اعتقال الراكب فهو يستمر بالادعاء أن الحقيبة التي تحتوي على قوالب الممنوعات ليست له هذه حقيبتك صحيح؟ نعم سيدي هذه حقيبتي حسناً أنت ومحاميك بالفعل لا مشكلة لكن على أي حال أنا أعرف حقيبتي فجأة يغير المسافر قصته يقول إن الحقيبة التي تحتوي الممنوعات من الممكن أن تكون ملكا لمسافر آخر يملك نفس الاسم والكونيا. إذا سوف نتأكد هل يوجد شخص آخر يدعى؟ حسنا لا أعلم يا سيدي من الممكن أن يكون هناك شخص آخر لا أعلم لا أعلم ما الذي يجري أنا رجل بسيط أنا رجل مسالم مع كامل احترامي للجميع حسنا سأضع الأصفاد في يدي. لا بأس سيدي مع كامل احترامي مع كل احترامي سأقوم بوضع الأصفاد في يديك التحقيق الآن في مسارين متوازيين. يقوم فريق من الضباط بالتحقق فيما إذا كان هناك مسافران يحملان الاسم نفسه أريد قائمة المسافرين لكي نتأكد من الأمر من هذه الناحية أيضا إنه المسافر الوحيد الذي يملك هذا الاسم وهذه الكنية نعم نعم أنا أسمعك جيدا حسنا سأصعد على الفور وهناك مجموعة أخرى من الضباط تنقل الرجل المقبوض عليه إلى غرفة مسح الأجسام يوافق المشتبه به على المرور عبر الماسح والضباط يعودون بأخبار من شركة الطيران مساء الخير لدينا معلومات قام هذا الرجل بإيداع الحقيبة المميزة بعلامة خضراء هو في قائمة المسافرين ومن الواضح أنه الشخص الوحيد المسجل بهذا الاسم تأكد من إضافة كافة هذه المعلومات إلى تقريرك حسناً أحضر الأصفاد ضع يديك خلف ظهرك سيد فحص الجسد سلبي بغض النظر عن ذلك المقوف ما زال يواجه تهمًا خطيرة يحسم الموظفون أنه كان يحاول تهرب 18 كيلو و ومئتي جرام من الممنوعات وقد يواجه عقوبة سجن تتراوح بين عشرة إلى ثلاثة عاما لجريمته. خولخ تشافيز، لIMA، البيرو. تعمل ثلاث وثلاثون شركة طيران مختلفة في هذا المركز الدولي. يسافر وسطيا أكثر من ستين ألف شخص في اليوم. تابع تقدم للأمام من فضلك بينما يسجل معظم المسافرين الدوليين وصولهم قبل ثلاث ساعات عادة ما يصل بعضهم قبل موعد الصعود بدقائق سأذهب مع ذلك الرجل هناك سأذهب إلى ذلك <تصفيق> أنت اذهب مع أجل هناك قد يكون بعضهم مهربا والوصول المتأخر قد يعني طريقة مرور سريعة عبر نقاط الأمن جواز السفر من فضلك حاضر سيدتي يركز العملاء انتباههم على شابة في ثمينة عشر من العمر متوجهة إلى برشلونة في إسبانيا سلوكها يثير الشبهات كانت أخرى الواصلين وكانت توتر واضحا عليها فقد كانت تتعرق مساء الخير الشرطة جواز سفرك من فضلك أجل كل الوثائق تفضلي معي من فضلك ما سبب رحلتك؟ السياحة كم ستدوم رحلتك؟ سبعة أيام من اليوم وحتى العاشر من ابريل هل لديك معارف هناك؟ أم أنك ذاهبة للسياحة فقط؟ أنا ذاهبة إلى برشلونة للسياحة فهمت؟ سنفتش حقيبتك المسجلة هناك اتفقنا؟ تعالي معي من فضلك تزداد شكوك العملاء في غرفة التفتيش تدعي المسافرة أنها لا تستطيع فتح حقيبتها ضعي أغراضك هناك؟ لا مشكلة في ذلك ولكنني لا أجد المفتاح ابحثي عنه، ما زال لدينا وقت ابحثي عن مفتاحك، خذي وقتك وضعته في أحد هذه الجيوب ابحثي عنه، يفترض أن يكون هنا بحثت في جيوب سترتها ولم تجد لا لم أجده، كان هنا وضعته هنا ظنت أن دعاءها بإضاءة المفتاح سيمنعنا من تفتيش الحقيبة هل تعرفين رمز الحقيبة؟ إنه ثلاثة أصفار أدخل الرقم سنفتحها لا مشكلة ولكنها مقفلة لا مشكلة بوجود مفتاح أم لا فإن الشرطة تجد طريقة لفتح الحقيبة بين الأغراض وجدوا شيئا مريبا طرود طعام وهي طرود سبق لهم أن رأوها من قبل ما هذا؟ لا أدري ما هذا؟ لا تعرفين ما هذا؟ سنجري فحصاً يا أنسة ماذا يعني؟ اسمعي، سنقوم بعمل ثقب في المنتج الذي تحملينه ونجري الاختبار الميداني باستخدام الماسحة القطنية إيجابي إنه لون فيروزي وهذا يعني أن فحص الممنوعات إيجابي أنت تحملين الممنوعات أنت تحملين الممنوعات في خورخي تشافيز. احتجز ضباط مكافحة الممنوعات امرأتين متجهتين إلى المكسيك برفقتهما مواد ممنوعة متواجدة داخل جسميهما إنها ليست كبسولات، إنها طعام هكذا تتناولين طعامك؟ في المستشفى فجرت إحدى المرأتين المعتقلتين مفاجأة أنا حامل لا أستطيع أنت حامل؟ أجل؟ إنها حامل عليك التحدث مع طبيب الطوارئ يتصرف ضباط شرطة بسرعة عليهم أولاً إعادة المرأتين إلى مقر قسم مكافحة الممنوعات في المطار لإكمال إجراءات الاعتقال ومن ثم ستذهب المرأتين إلى المركز الصحي الخاص بالولاية وعلى ما يبدو بدأت عقيبة ما فعلته بالظهور رغم أنهما أصبحت أكثر عدائية يبدو أنهما على وشكل الانهيار. ما الذي ابتلعتما؟ كبسولات. كم يبلغ عددها؟ 42 كابسولة أنت حامل أليس كذلك؟ أجل حامل هل فحصك الطبيب؟ أجل أشار أنه يجب علينا نقلك إلى المستشفى لتتم معينة حالتك وإنقاذ حياتك وحياة جنينك ما الذي ابتلعتماه؟ كبسولات. وماذا قالوا عن محتوى هذه الكبسولات؟ ممنوعات عفوا؟ ممنوعات حسنا بدأت في البكاء قررت الاعتراف وقالت إنها كانت تنقل ما يقارب الخمسين كبسولة وكانوا سيدفعون لها مبلغا يتراوح بين ألف إلى ألف سول. إن تمزق هذه الكبسولات سيكون وشيكا إذا لم تتلقى مساعدة طبية. تقيأت المسافرة إثنين وأربعين تحتوي على ممنوعات، حيث تعد كبسولات الممنوعات السائلة أسهل في البلع من تلك التي تحوي على ممنوعات صلبة. لكنها أكثر طراوة وتثقب بسهولة مما يجعلها أكثر خطورة كيف تمكنت من إدخالها إلى معدتك؟ أرجوك تعاوني معنا هل ترغبين في التعاون معنا؟ سيكون هذا في مصلحتك لأن عقوبة هذه الكمية تصل إلى ستة أعوام في السجن على الأقل أنت في ورطة الآن وتعلمين هذا الأمر. متى تناولت هذه الكبسولات؟ متى قمت بابتلاعها؟ اليوم. البارحة. اليوم. في أي ساعة كان هذا؟ في التاسعة صباحاً. أين أعطوك هذه الممنوعات؟ خذنا إلى مكان. خذنا إلى فندق. ما اسم الفندق؟ لا أتذكر الاسم. لا أتذكر, لا أتذكر الاسم. الاسم. ستنقل الشرطة المسافرتين الآن إلى مستشفى للتخلص من الكبسولات المتبقية تحت إشراف طبي. وعند استقرار حالتيهما سيتم نقلهما إلى مكتب المدعي العام. خورخي شافيز، Lima، البيرو. اعتقلت الشرطة شابة في 18 عشرة من عمرها مسافرة إلى برشلونة. في حقيبتها المسجلة عثروا على منتجات طعام تحتوي على الممنوعات. نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات. أنت تحملين الممنوعات. كم عدد المنتجات التي تحملينها؟ لا أنا لا أحمل أي شيء أنت من وضعت الأغراض في حقيبتك أما نحن فقمنا بتفتيشها وهذا ما وجدنا لا يمكنك أن تدعي أن أحداً آخر أجل. وضعها هناك لا لا أفهم ما تقولينه لي سنشرع بإجراءات الاعتقال واجه الحائط ويدك خلف ظهرك أنت تحملين الممنوعات؟ لهذا السبب أنت رهن الاعتقال اتفقنا؟ تنقل الشرطة المسافرة إلى المقر الرئيسي للتحقيق معها ولكن ذلك لن يكون سهلا يبدو أنها لا تريد أو غير قادرة على أن تتعاون ستقفين هناك وسنسألك بضعة أسئلة بسيطة وعليك الإجابة عليها بالنسبة لك ماذا تعني بضعة أسئلة بسيطة؟ ستقفين وتجيبين عن أسئلة اتفقنا؟ لم تعد أسئلة بسيطة إنها أسئلة جادة من الآن فصاعدا ستعيرنا انتباها لما أقول أخبرني رجاء أجل من أنت؟ أنا ضابط مسؤول في شرطة مكافحة الممنوعات أريدك أن تكون صادقة قدر الإمكان كما أنا في حياتي حسنا لا مشكلة حسنا تجاوبي معنا كم كلفتك تذكرة الطيران؟ حوالي الألف هل اشتريتها بنفسك؟ لا لم تشتريها بنفسك؟ لا من اشتراها؟ اشتريتها من خلال وكالة سفر تعاملت معها من الذي اشتراها؟ الفتاة من وكالة السفر استفاني اسم الفتاة في الوكالة؟ استفاني هذا كل ما اعرفه اسمها الاول هل حزمت اغراض الحقيبة بنفسك؟ اجل حزمتها بنفسي ومتى حزمت الحقيبة؟ أنا منظمة للغاية فيما يتعلق بأغراضي حزمتها البارحة عند الفجر تقريبا لأنه دعني أشرح لك من فضلك أنا منظمة للغاية فيما يتعلق بأغراضي الأشياء الصغيرة تسبب لي أريد كل شيء مرتبا أرتب حقيبتي بطريقة معينة أو احيانا وفق ألوان محددة لم تكن هناك إجابة واحدة طبيعية مما قالت حاولت باستمرار قطع أو تشتيت الحديث بالنسبة لنا كانت هذه إشارة على وجود شيء مريب حزمت الحقيبة قبل يومين تقريباً لأن ذلك حدث في الصباح الباكر بين الساعة الثانية أو الثالثة صباحاً حسناً تقولين إنك منظمة صحيح؟ منظمة بشكل مبالغ به ببعض الأشياء ليس كل شيء هل تحملين مفتاح الحقيبة؟ وضعته هنا ولا أتذكر متى سقط؟ سنتفقد هذا وضعته هنا كيف تفسرين ضبطنا للممنوعات في حقيبتك أثناء الفحص الميداني؟ الممنوعات تحديداً لدي عدة تفسيرات لهذا ولكنني أشعر بالخجل من البوحي بها أثق بعائلتي كثيراً ولا أستطيع أن أقول إن أحدهم فعل بي هذا أحدهم فعل بي هذا وجدت الشرطة ما مجموعه 15 طرد طعام وكانت نتيجة الاختبار إيجابية على وجود الممنوعات فيها جميعها كما ترين لون فيروزي نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات على وجود الممنوع إنها واحدة من أكثر طرق التهريب المتباعة في خرخة شافيز تضبط الشرطة أكثر من 150 كيلوغراما من الممنوعات سنويا مخباة بهذه الطريقة تحاول هذه المنظمات تقليد تركيبة المنتج الذي يتم نقله بينما يجمع الفريق الممنوعات للحصول على وزنها النهائي يحاول العملاء مجددا دفع المعتقلات على التكلم شكرا. أنت يافعة جداً ثمانية عشر عاماً والعقوبة ستكون قاسية للغاية كما قلت لك سيعاني الناس جراء أفعالك عائلتك وأشقاءك وجميع أقربائك لا أحد في عائلتي يعرفني ويحبني حقاً سيقولون أجل فعلت هذا أو أجل فعلت ذلك لأن هذا مستحيل لم أفعلها ده مستحيل لم أفعلها نحن ننصحك بأن تكوني صادقة لأن هذا سينفعك صدقيا فعلني فعلا أنا أقول الصدق أقول الحقيقة هل ستبقين على هذا الموقف؟ هذه حقيقة هذا ما أنا عليه إذا أعطينا تفسيرا مقنعا كيف تفسرين ضبطنا للممنوعات في حقيبتك؟ لا أستطيع تقديم تفسير مقنع لأنه ليس لدي تفسير لا أدري ليس لديك أي تفسير لا أدري ليس لدي تفسير هل تعلمين ما يعنيه هذا بالنسبة لنا؟ هل تعلمين ما هذا؟ هذا كذب هذا كذب هذا كذب هذا كذب, هذا كذب. هذا كذب. في مطار خورخي شافيز، يعتقل ضباط مكافحة الممنوعات امرأتين كانتا تحاولان تهريب كبسولات تحتوي على الممنوعات داخل معدتيهما إلى المكسيك. إحداهاتين المرأتين حامل. أعيدت المرأتان إلى مقر مكافحة الممنوعات الرئيسي في المطار. هنا عليهما أن تواجه الممنوعات التي كانتا تحملانها والاعتراف بجريمتهما. ما تعطقي يوم الجمعة. ولماذا تعطقي ابتلعت كبسولات من الممنوعات. أين كنت تحملين الممنوعات؟ في معدتي هل قمت بتقيؤ الممنوعات في المستشفى؟ أجل. كم كان عددها؟ 12 عشرة. اثنتا أخرج الكبسولات من الكيس وقومي بعدها. واحدة، اثنتان، ثلاث، أربع كم عدد الكبسولات؟ اثنتان عشرة كم عدد الحزم التي لفظتها يوم اعتقالك في هذا المكتب؟ خمس وأربعون وكم المجموع؟ سبع وخمسون كم تبلغين من العمر؟ ثلاثة وعشرين لماذا تم اعتقالك؟ لأنني كنت أحمل الممنوعات كم كبسولة تنتقياتي في المستشفى 42 أخرج الكبسولات من الكيس وضعيها في صف اثنتان وثلاثون، وثلاثون، وثلاثون، يبدو أن المرأتين بدأتا في استيعاب خطورة الموقف حيث إنهما لن تعودا إلى المنزل ولن تتمكنا من رؤية أطفالهما. سيمر وقت طويل قبل أن تريها أشعر بالسوء لم أكن جبانة من قبل مطلقا لا أعلم واجهت الكثير من المشاكل والتي صعبت بدورها الأمور أود أن أرى أولادي أود أن أرى أولادي أود أن أرى أولادي حدد المحققون أن المرأة الحامل ابتلعت ما يقارب الكيلو و300 جرام من المنوعات بينما ابتلعت شركتها ما يزيد عن الكيلو جرامين بقليل وهما متواجدتان الآن في عهدة المحكمة وتنتظران عقوبتهما ويمكن أن تصل عقوبتهما إلى ثمانية أعوام حتى خمسة عشر عاماً في السجن. خورخي شافيز. يطلب عملاء الجمارك مساعدة شرطة مكافحة الممنوعات خلال عملية تفتيش مسافر يتجه إلى المكسيك. يحمل المسافر الكثير من المنتجات التجارية في حقيبته ويشتبه العملاء أن بعضها ربما يحتوي على الممنوعات المخبأ أي حقيبة احتوت على كل هذه الأشياء في ذلك الصندوق الصندوق؟ لا كانت في حقيبة وفي تلك الحقيبة أين كانت كل قال إنها كانت في الحقيبة في السوداء السوداء والحقيبة ذات اللون الحقيبة الرمادية الحقيبة الرمادية حسنا احتوت الحقيبة على كمية كبيرة من زجاجات الشراب والمشروبات الغازية وجدنا داخل الحقيبة علب شراب معدنية وزجاجات مشروبات غازية وزجاجات أخرى الحقيبة هل يمكنني حملها لأنها تحتوي على المال؟ اتركها في مكانها لن تفقد أي شيء بدأ المسافر يتصرف بيأس قليلا سيدي قف هناك حتى تتمكن من مشاهدة الإجراءات ماذا تبقى منها؟ لو سمحت تبدو زجاجات الشراب قانونية لكن تصرف المسافر لا يبدو طبيعيا يجري الضباط فحص ممنوعات على المنتجات لي وما إن كانت إحداها تحتوي على ممنوعات. النتيجة إيجابية توجد ممنوعات. النتيجة إيجابية توجد ممنوعات. ما تنقله في علب الشراب المعدنية هو ممنوعات. فهمت ذلك، فهمت ذلك سيدتي نحن علينا أن نشرح ما يحدث هنا يتصرف المسافر بصدمة ويدعي أنه لا يعرف أي شيء عن وجود الممنوعات أنت تواجه مشكلة خطيرة فيما يتعلق بالمواد التي تحملها صدقيني يا سيدتي، أنا أيضاً مندهش وقلق وأشعر بالسوء لشرائها أنا مستهى أنت الآن رهن الاعتقال أنت الآن رهن الاعتقال ستنقل الشرطة المشتبه فيه إلى المركز الرئيسي لقسم مكافحة الممنوعات لإجراء المزيد من التفتيش اشتريت الزجاجات من بيورا اشتريتها لأنفق ما تبقى معي من مال أنصحك بقول الحقيقة لأنك متورط سلفاً ما هي مهنتك؟ أنا مهندس مدني سيدتي أحمل بطاقة تعريفاً تثبت ذلك يستمر المسافر بإصراره على أنه بريء رغم ذلك يبدو أنه يفقد رغبته في مواصلة الإنكار صدقيني أنا متأكد مما أقول تقولين لي أنني لست أول شخص تلقن القبض عليه ينكر كل شخص ينقل هذا النوع من المواد غير القانونية معرفته بوجودها ولكن ينتهي هذا بأذيتهم لأنهم يتكلمون حالما يدركون مدى خطورة الوضع لا أعلم ذلك لأنهم يتكلمون حالما يدركون مدى خطورة الوضع كورخيشافيز، <تصفيق> ليما، البيرو. اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات مسافرة تبلغ من العمر 18 عاما عاماً إلى برشلونة. كانت تحمل ممنوعات مخبأة داخل طرود طعام. نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات. خلال العملية كانت المعتقلة لا يمكن توقع تصرفاتها وعنيفة في بعض الأوقات وهي تصر على برأتها. لم أفعلها. لم أفعلها. تقوم الشرطة الآن بوزن الكمية المصادرة. الوزن الإجمالي سبعة كيلوغرامات وخمس مئة وواحد من الممنوعات. لإكمال عمليات الاعتقال يفتش رجال شرطة حقيبة المسافرة المحمولة باليد. شكراً ما هذه العقاقير؟ حمضو الفالبرويك، سولبيريد، كلونازيبام. هل أنتي مريضة؟ أجل ما مرضك؟ الاكتئاب واضطراب الشخصية الاندفاعية وأعاني من الأرق. أنا مصابة بالاضطراب النفسي. أنا مصابة بالتراب النفسي كانت فتاة تعاني كما يبدو من مرض عقلي كانت غير مدركة للجريمة التي تواجهها إن كانت الدعاءات المسافرة بخصوص صحتها العقلية صحيحة قد تأخذ القضية اتجاها جديدا بموجب القانون البيروفي يمكن للمصابين بالأمراض العقلية تجنب العقوبة إنه دليل قيم ولكن هذا لا يوقف العملية فمن المحتمل دائما أن المعتقلات تكذب متى تتناولينها؟ يوميا في أي وقت؟ في الصباح والظهيرة والمساء أنا أتبه تعليمات الطبيب في هذه القضية ذكرت الفتاة أنها تعاني مشاكل نفسية وأنها كانت تخضع للعلاج مزاجها يتغير باستمرار قد يكون هذا بسبب حالتها النفسية أو ربما كانت استراتيجيتها للتملص من القانون قد تكون محاولة منها لتخفيف التهم سنرى ذلك سيتم التحري عن تاريخ المسافرة الطبي لاحقاً خلال العملية رغم هذا التطور الجديد تبقى الموقفة مصرة على براءتها تعلمين أنك ستدخلين السجن مقابل هذا قبل هذا لا أظن ذلك لا أدري ربما لا أصدق هذا لا أشعر أن هذا سيحدث سأدعو حدسي يقودني ما أصدق هذا ما زلت واثقة بالعدالة واثقة بعائلتي وبنفسي وكلمتي هي القانون الذي أتبعه القانون, القانون الذي هدينا أتبعه, هدينا أتبعه. هدينا أتبعه. هدينا القضية الآن بين يدي نظام البيرو للعدالة إن كانت المسافرة تعاني حالة نفسية قد تتجنب المحاكمة إن لم تكن كذلك فقد تواجه مقابل محاولتها تهريب أكثر من سبعة كيلوغرامات من الممنوعات عقوبة قد تصل إلى خمسة عشر عاماً في السجن خورخي شافيز ليما البيرو اعتقلت شرطة مكافحة الممنوعات مواطناً مكسيكياً كان يحاول العودة إلى وطنه وبحوزته ممنوعات غير قانونية كان يحمل ممنوعات مذابة في زجاجات شراب وأخرى غازية ولكن المسافر يدعي أنه بريء وأنه ببساطة اشترى زجاجات من متجر هل كنت تعلم ما تحمل؟ لا بصراحة لا اشتريت علب شراب فقط وأنا مندهش وقلق قالت السيدة إن جميع المهربين يقولون هذا في البداية ولكنهم يعترفون فيما بعد لكن هناك متجر في بيورا واشتريتها منه اشتريتها من هناك أنا مهندس مدني ولدي بطاقة تعريف تثبت ذلك مع استمرار إجراءات الاعتقال يبدو أن المشتبه فيه بدأ يفقد أعصابه تدريجيا هل بإمكان أحدهم أن يعطيني كأس ماء؟ حالاً نعم حالاً رجاءً إن لم تكن هناك مشكلة سيدي انظر لتراكم عدد الزجاجات التي وجدناها في أمتعتك إجراءات الفحص دقيقة جدا. يجب على العملاء تأكد من عدم إخفالهم أي من المواد المخبأة فتحنا عبوات الشراب جميعها وتم إجراء الفحص الميداني على كل عبوات منها واحتوت جميعها على سائل بني سنجري فحصاً ميدانياً يعطينا اللون الفيروزي نتيجة إيجابية على وجود الممنوعات, الممنوعات. كانت نتيجة فحص الممنوعات عن كل عبوة إيجابية تم جمع سائل في كيس محكم ضد تسرب ليتم وزنه لم يكن سكب المواد الممنوعة بالعمل الشاق لكن كان علينا أن نكون حذرين لإبقاء الكيس محكم الإغلاق لأن المحتوى سائل وبإمكانه التسرب بسهولة الوزن الكلي للممنوعات السائلة كان قرابة 9 كيلوغرامات ثمانية كيلوغرامات جرامات وتسعمائة وثمانية وستون جراما من الممنوعات هل سمعت كم الوزن؟ حسنا ثمانية كيلوغرامات جرامات وتسعمائة وثمانية وستون جراما في حين يستمر العملاء بإكمال إجراءات الممنوعات يحاول المدعي العام إقناع المشتبه فيه بالتعاون حيث يمكن للمعلومات الصحيحة أن تؤدي إلى عقوبة مخففة ويبدو أن المسافرة بدأ أخيرا يدرك وضعه هذه هي اللحظة التي تفكر فيها كيف كيف أصيغ ذلك ما هي قيمة الحرية ما حاجتي لفعل هذا لماذا أقحمت نفسي هنا هذه نتيجة اتخاذ قرارات سيئة قرارات سيئة تحمل المعتقل مسؤولية جريمته وعمل مع الشرطة عن طريق تقديم معلومات محددة سأفتقد أمي هل لديك أولاد؟ لا أنا غير متزوج سأفتقد جدي أحدهما يبلغ 92 عاما والآخر 90 سوف أشتق إلى حياتي سوف أشتق إلى حياتي المسافر الآن في عهدة نظام البيرو للعدالة لم أكن بحاجة إلى المال لم أكن بحاجة إليه فعلت ذلك كمعروف أنا أريد الصراخة وحص لمحاولته تهريب ما يقارب تسعة كيلوغرامات من الممنوعات السائلة قد تصل عقوبته إلى خمسة عشر عاما في السجن تركز شرطة مكافحة الممنوعات على المنظمات الإجرامية المنظمات المتخصصة بتجارة الممنوعات ومن الواضح أننا نراقب أولئك الذين يحاولون تهريب الممنوعات عند إلقاء القبض عليهم يكونون حزنين هذا مؤلم يدخلون في حالة صدمة إيجابي توجد ممنوعات توجد ممنوعات, توجد ممنوعات. توجد ممنوعات. توجد ممنوعات. توجد ممنوعات. أول شيء يقوم به الشخص هو إنكار القيام بأي جريمة لا ليست كبسولات، إنها طعام أو وهذا ما يحدث غالبا يعترفون بأنه تم خداعهم لا أعلم ما الذي يجري أنا رجل بسيط أنا رجل مسالم عند القيام باعتقال ما أو القيام بمصادرة ستكون سعيدا بتعطيل عملية تهريب الممنوعات غير القانونية ولكنك تشعر بشعور رهيب عند رؤيتك للشخص المعتقل كيف دمر وكيف خسر حياته سوف أشتق إلى حياتي إننا نشعر بألامهم بالطبع ونعيشها أيضا لأننا ندرك أن المسافر ما هو إلا وسيلة ولكن لا يمكننا أن نتعاطف على الأمور أن تتم بتلك الطريقة أود أن أرى أولادي سنقوم دائما بملاحقة من يرتكب أي تجريمة خاصة إذا كانت تتعلق بتهريب الممنوعات لسوء الحظية توظيف حاملي الممنوعات من قبل هذه المنظمات بسبب أوضاعهم معظمهم من الشباب الذين يمرون بصعوبات اقتصادية الشيء الذي يخسره هؤلاء الشباب هو مستقبلهم